وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, ويقيم الصلاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 لا شرح كتابي الواجبات المتحتمات واتا واجب كان او واجباني كباس وخواسي برباورا واجبا لسرهم مسلمانيك فيربي شعر الزائب بخنام سيبيبسي افرت لدرسي رابردو لقلباسي نواقض الإسلام بين كلام كتابا ما مستدخل هنا لدرسي رابردو ناقض وكان الاسلام دوخال من لي هنا تنجم وششم انتو كرد امره بين المذيق و على الزواج دسينا باسي ناقضي ناقضي حوتم الناقض الاسلام ده فريمه مستا السابع وتا ناقضي حوتم الناقضي الاسلام اغير مسلمهتي بتدي ايمانك بطلبته وا اسلامه جك هو شيء تو اويا السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله او رضي به كفر ناقضي حوتنا و نواقضي الاسلام سحر كردنا شاو بس كردن جادو كردن لناو زبان عربي كاهن عراف منجم رمال امانه كسانك تقريبا نزيك اللي هيك بلان يشكرن طيبه تا هر هميان كاركدان كاري محرمه بل من لاي كردوار خمان زباني كردي خمان ساحر شاوبست جوكي فالتي قاواگروا فيلباس استيرناس او ناونه هيا ده فرميه هر کس سحر بكات جوره جوره كان الصرف اثرت والعطف صرف دل خسنويدو خوشاويستليك برجع سحري عطف نذكرويدو كسليا كتير برجع سحري فمن فعله هركس أمك هربكاد سحر بكا أو رضي به ينفي راضي بيت أو كافر بيت ككافر بو واتلي إسلام درشة إيمانه هي بطلبه ما مصا آية كنا وتوه فرميت خوات على فرميتي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية سورة بقراء آياتي أم ناقضة لنواقض إسلام كما مصفر من السحره قصد ما بس ما مصاش جوري يكمل لجور السحر سحر السحر أكريب دوبة شواء باش كان كفري قوري وفي كافر بي باش كفري أصغره خصم مصاع جوريا كمل الجورا كان الساحر كبفعلو كارو كان ساحر جوكي في الباز خويل ساحر الساحر نزيكا كاد لشيطان نزيكا كادوا بس ربنا حيوان بج بذكرني مرامكاني بأن زم داني تهواني جورا إيه أنا كردي مصحف قرآن نسنوه قرآن بالعكس وازنلني وش كردي فريق زور جی نهودند با مقدسات اسلام، آو کارانی که ساحر با الشيطان شیطان دکاد، بوی آمش خدمتی بکاد. آره خدمت تا کم لبی دینی، توش خدمت بکه لتمیوه شو بسنو، آو شانی که ولی بساختی ای کم. بوی امجران کافر بیفیشون که شیطان، ساحر خوی لشیطان نذیکر دوا، با زندان عبادتیک لعبات کان، یان شیطانی لخویر را نذیکت، اگر کوفر بیا خوششگیر بیه یه هر توانی که تربیت. اما وقت من امجرای که ما مصافر میاییم سندارشیم جوری نه. اما جوری دوام لجور کانی سحر من علما فرمن شرکی آذغره توانی جوریه بد ودرمان بیکیت کسی بد ودرمان ترکیب های لیزان هندی درمان اگریتو خرچی پی به هوشکار بی باقته که وای لکه باقته که لاشی باقته که بدرب باقته بی و بافیل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 ایج که بکرده ایجش زور شاروایا دانگود اخفا من السحری ام ام که برای کردی لسحر شاروتره سحر واتشی کنادیار هوایی دیار نیا او اند شارو بصرفه بدز اکرید باید بسحر الان سحر پارچه او چون که او کاری که لپارچه او اکری خواردن بیگر عباد برشته بیه بخفا او بنادیاری اکرید باید أفرمون عقد ورقا كما تردانك با هندي فتو دزو، أخوانا هندي الطمطم وجلجلوتي هندي رقا هندي معوذات شركي بسر فتاك بسر دعاك بسر ساحر بقاب مرام خوي لكذا الشيطان اتصالك هي بيوديك لأنه فلان كالأميبك أليس بك بين نحو قليل يبدو إلا همو قريك أو حلقي بخوانا أو ذكرة بخوانا أو, أو خصيبك من دي حاضرهم أوكو اتصال بيننا بين الشيطان الشيطه او الساحله أو شاء الله أو او جريانا ذات يعني او مواليدك هندس السريه بانجي جنوكا اكاف فناء بي ابات فناء بوابات او ان حاضر بن بؤي السحري بيت دي امامي شنقيطه اخوالي خاوان تفسير اضواء البيان تفرمي اعلم أن السحر في الاصلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلية تحته دفن بزانة أي علم أي خبير نريب الرئيس سحر جاد وكردين لإصلاح هذا ناتوانيد تعريف بكي بتعريفه جامع مانع تنهأ أو دور لبروي أولا نوعي زورة أولا الجوارة هذا طريقي زورة ناتوانيد جامع بكي اللبني أو الشوازي فقط نوعي زورة ما مصر سليمان يقول عبد الله يقول لزانة دفن السحر محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى لسرطانها. ده فالمين السحر شوبستن شوبسكردن جادوكردن في البازتي حرام هو لهمو ديني بياقمران لهمو دينه كان ليش خراب العالمين كبيقمر الله أنا كده بقومي السحر لسه كردون شو يخداع وفيرتيه تعذيتها بشيطان كان بو اتشارد بو اسام كان شاوبس خرشفي بكي في على خرشفي بكي بو يخواي تعالى فرميه ساحر سرفراز نابت امام ابن تيميه رحمه الله يقول ده فرميه اسم الساحر معروف في جميع الامم لكتاب النبوه ده فرميه ناوي ساحر معروف بونوا لهمون تو كان جريش او دنها يجيزونا جوري السحر جوري تگی دجوره نوعيدگی دو نوعا سحر هي بيوت السحري سحر حقيقي هي بيوت السحري تخيلي سحري حقيقي ودحاقيقه حقيقة تأثير اكاد كاريجري هي بوسر مسحور كسحري ذكريه وكوكسانك سحركا بطريقك بنجتبازيك بطلسمك دوخ وشويس ليك ذكا ساندها بين لها جنوبيا ولو با السحري سحری، کرباک لیک دوکودن دوا، دوبرا لیک دوکودن دوا، دو شری کی خواشویی لیک دوکودن دوا برای سحری، و تاثیرکات به این دیخوا، اینی کونی قدری، خواه این دی سر و تبويه و حقيقي، و تاثیرکات حقيقي دان کاری کهیه، نکبری تاثیرناک اصل و اساسی نیام. چه این کاریم تنها معتزی ولكن سحر كارلاك الاصليين يا بوي إمام ابن حجر لفرميتي سحر حقيقه تأثير لدولي انسان لا شيء انسان العقل الإنسان. انسان ببلغي قران ببلغي السند ببلغي اجماع اهل علم كالكواء اهل تحقيقن خوي تعالك دفرميت فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه دفرميت خال كان فيربن لو دك سكوا سحر عندك الاختبار فیر جوړ سحریک دبون بوې جوازیو فرق بخله نیوان جنمر دوا لیکدوري خنوه طلاق وکړي ته بینيان برای سحریک زار و دوج نو پیاو عیب ان ریقم کس کی نا حظ اچه ولای جوکی ولای سحریک در او دوان بولیک بکا پن جنا گشمه او نه به کی بینه خوشا حزکه جوړ طلاق دجنتی لیکدوري خنوه امه ترکیب به وګریته بر ان جوع دعایب خنا واسه أو بستين نماركي أو روادات أو جوري, جوري, جوري كان السحر كان خوب من فرزيج. جوري دوم للجوراكان السحر كود من سحر تخيلي وتشت بخيال صديق. هند يشت أبيني للخيال يتوه ده اللي بيشت بس وتشوبزبوته وأظان حقيقة وش تأويها بلام لغة سيدا ونية. انسان إنسان السحر اللي ذكرت يعني للجيجي دائما ليش سحر السحر بكن هند يشت أبيني السحر حقيقة خوينا يبينيد. جروي حيوان دابني لا في شاود بدي إنسان. الأصل لها حيوانة بس او, أو دس ساحرة أو ده السر الحسارة هي كاريجرة سحر اللي بتشاود توكر السحر تخيلي لا بيشاود وضع إنسان. الأصل خوي أهجرية. يعني حيوانك كان بيشاود دبته حيوان اللي يعني لمدينية السحر بس أطول خولي لا دسي خوهر اسه خولكيا شاو بس تو يكربو باطول في شاوت ياخذ ابيني هندي دار هندي غوسان لبشاوت جتا مار بجموجول لبشاوت ابي بوشت طرم لحقيقتها الاولشنيه و ابي السحري التخيلي السحري لتاوي توكر يا هندي دابيني تفقات لكن بناوي يذكروا اوشتان تفقات في الاشياء الفريده ها بيري منهم من عليه ولا اتفق على اسماء الاشياء الفريده وبركاته ولا اصل سحر تفد جوره الرايك بينشادو بيد السح ابي دشير اس اس استاذيني يشتغل يعني فصارقه دينيد عندي قديكه بيد كوتل يعني رب العالمين بس سحر سردم في غمار موسى موسى صلى الله في العام كل دواي لآخر إسلام لا الناس واسترخبوهم سحير كان هاتن طول في البصر والثام موسى وده موسى توج كان قط فريدين ما حبل فريدين فلا بل فليام بوزان موسى فرمي في فريدا حبل دزو لبيشأوا موسابو بالسحر، موساش تأوي سحر ذكرى. تقول على فر من الناس سحر اللي تأوي أو يعني عظيم. سحر زور جوره هنا كايوا. سحر أما السور أعرف آتي صد وشانزا. لحاقي علماء هي الساحر جنات ونيد، جماد اللي ولكن هذا يروح موسى إما ان يكون اول حقيقة القى ساحرقين اي موسى ان يكون اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من اول من من اول من اول من اول من اول من اول من قال بالالق فالمؤيه فريدن بشانه من سكان فيها خويت عليها فالميه فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى الله اكبر تفالك في الريان ده حبل كانوا قري سكان دار دا كان فردا لبيشام موسى هرهم يبو ممر جولايوا بيشام موسى كبيغمر خويا صلى الله عليه وسلم فاوجس في نفسه خيفه موسى خويت عليها فالميه موسى ترتبط الياهات ترس طبيعي كالبشر هي خو إنساني أبى توه وعد والله إنسانك زوج اللهن دي شتا أو ترسيب سردي تجار وياه فلوان كيزو عزيز أشيبه مصارعة كسب البرنامج أو بس حقيقة حساب كتير توز ترسيط أو بيو طبيعي ترسيب بشر إذا على فرمل السحر يا جوريا أنت موسى أو شناء جولانوا فأوجس في نفسه خيفة موسى موسى ترس ترسب دلية ترس طبيعي انساني قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. في من فرموا موسى مدرسة توصل كتوب برزيد وبرزيد. قطانة فردة كقطانة فردة بحقيقة بوجهها جورة أو هم حبل دار يساحق وارد ده هم وين بقطانة الزيوستا. خاطر على أوى خلقي ب او موسى حقيقة بومار أو إنت خياليه. إذا خوش جيسان لفرميه. إنسان بي كافر بي بس حركدن لدين الإسلام دارجيت، شو بنايته بشهيطان كان، عباد بكرنيان. زانين الإسلام، خلاف الجنه إلى ساحر ساحير آية، ساحير كافرآ، يعني هم صاحي كافرني وهم صاحي كافرنيا. إمام أبو حنيفة، إمام مالك، روايات إلى الإمام أحمدوا، وطائفه الزور لسلفه صالح فرمنا الساحر كافر بمطلقين. راي دوم امام الشافعي دفرمه يكسر حكم هذا مسك كفر ساحر تا استفسارنا كاين داوي لكن او ساحره بو ما بيان كسحر جنجونيا جوري سحر نكاي بطريقه كفري بو انجام دابو لا كفر معلوم مكانو كفر غير غيري خوا كوك مكانو بابل ينكر أو او كافر ردي درجوا بين وصف السحر قد ما بكا اجر او كافر بو أجر اجر سحر كفر نبو هندي خداع بو او نار الكافره قويه كان فرمين مطلقين سحر كافر ساحر كافر اما فرمون استفساركين يعني ايمان شايف عيد فرمين اجهادك عمليه السحرك السحركي الزري اللي خلقنا دابو ليه لو خفينه من بصرك وكم لا سر ذوي الساحر هي الزري اللي خلقنا دابيت تا امسعدك ثاني الجنا لو دي سحر هي ساحرك نيه الزين اللي خرجنا دابيت بس زلت ويناي زني بتو تز زلکه زیگدیر داره. یهان چندی بیای ولی یکی کرده. یهان کسی که باسته. لحظه که جاوزر گیری. یهان کسی که وابه تأکید کرده نخوش خشته باست سحر و با جنگاکان. یهان مال خلقی به تأکید کرده. اما نه همش سحر. چون که چاره لزس خلقی با پاره. با پاره همش شک دکات. چون که اشکالی سوالیه. داره اشان اگر خلقی دکاو زیانی بخورشیه. د فلمي د ف كشريات أو سبعة لكن ابن قدام د حد ساحر أو الإسلام كشريات شون فيها غرزي نبك خزانة بحدك هيد جلدة إن رجمة جلده، قطع طريق به الإسلام حد ولكن يرهاب تسنجلنا كمال مسلمان بسحلتنا زينت بو شي جاري وابالي بسما موساه او كسادين الكايوى علم من, من سيد مبيعج مباركه بورشه وزدت كحلك نينا سيكفي عيدين لحينه امام يوم يقول حطاب كليد جرناه فتويد او كسحبك زيد اثمان يكون يكون يكون يكون يكون عثمان يكون عفان يكون يكون يكون يكون يكون عبد الله يكون عمر يكون يكون جندبي كوري عبد الله بجلي جندبي كوري كعب قيسي كوري سعد عمر كوري عبد العزيز هرهم ويانا دفرمون ساحر هذا في كشتنا مجاليتينية إمام أبو حنيفة أو رئيه هي،, هي. هي إمام مالك شاء أو رئيه هي تنهار شافعية رحمة إخواني ويانا دفرميه با سحرقى ما يكوجين سير سحرقى هكين إمامي بن مظري هو ويانا دفرمي. دفرميت رواية الإمام أحمد هو ويانا دفرميت دفرميه أكثر بس سحر ما بلكو سحرقى سحر كفرين البيت يعني خواتي بيننا ما لعن البيت افرمون عائشه خان دا کی مدالن زریج هبو رای کړه بلدستی سحنه کړه وی عائشه عائشه فروشتي افرمون خو عائشه فقيهبو اگر خوشتي حلال بوای عائشه ای خوشتي امانه جواب د افرمون نه خیر ام احتمال ام تو بیک لري بیت دا او عائشه سی ګودواه احتمال خو نه کړي بیت سحره خام که څه امش غیر مباشر شي ګودواه اجي نه خوې صاحب حق دي خوشنه اسلام دا خطاب لكان خلافتي خلافتي جوبينات خوي ومحافظة شاركان فرموه هر اثبات ساحرة اثبات بلسري كساحرة فياو ياخد افراد بكجن او الاسلام حدكيتي اكيتي بو جالده فرموه امش لو فترة ساحر من دس كوت كبراسي الساحر بلسري هر سيكون حد اخوانا سجي بجكراو كجران امش امام ابو داود و احمد و ابن حزم جرنوا زناني اسلام لبرت سنكي السحر كاوندتا واني گورييا خلاف ان هي آيا صاحد اجر توببكا توبيني قبولتيت گري دو اي يعني سال اكو أو اول صاحدا جيرا دولة دولي مسلمانا نوا تشكل ولادي اموروا لذي تشكيل كل لاين علماء فيو ازاكنو بخيرتكن اقامه حجي صاحلغان بوكن او بيان بين هركس واز السحر نين هر ساحر جرا آية دعوة توبيلي بكريت يعني نفسي بقول جيت حد يخالف سجوا جب قريت أمش أهل علم دوق ولا نسلتي جمهوري علماء أمش مشهور لإمام أحمد المالك يكر الأنس دفر فرمون أبدا لا يستتاب نبي دعوة توبيلي بقيه كقرت جرا إثبات بصرى دعوة توبيلي نكريد أبي بقول جيت أو حد كذيت دفر من الصحابة كان كات الساحر عن نگو توبخیان نه. اگر اسباب رسانی حدی خشنه، چون کاملا جازوتی کردند. سحر اگر دلیل بکنند، صنده ها فیدن آجوان، دنبال کاملا گردوا. و الله اگر دلیلی بکنند، اعتراف هزارها فسادیان گردوا، دنبال کاملا گاه. خلق لوانه پی نزند. لریواتی که امام احمد و امام شافعی دارم می دوند داور تولی بگم باشه. دارم می دوند لب لو تاوانه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 يعلمون الناس السحره شو يخلكيان فيها سحرك السحر كله كافريه أي سند تركعت آية هام وشكرني السحرة والتجار كانوا كسبوا لا يمشيده بس في وسم ايش قام يحكمي او كسجيا في قامرة فرمي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما إمام مسلم ذكرته ده في المركز يجي بتشي عراف هل نو ساحر جديد بيتوا جورا فALSE يا كه خطو خير الزبيب كشيء. هركن سيبت شو بلاقيه كسانا؟ عن شيء دوا برسائل شكله كات. بلهاتو تخاو أوشتم بوجي بجيكي. يان مستقبلي من جون جونية. يان تخاو من أخيرا بختوار باميان بختوار نابم. برسائل شكله كات. بس لم تقبل له صلاة الأربعين يوم أو تشل الروج نيجلي قبلنا خرجوا أشياء. الله من شون يجك من قرآن أخرين من إنسان ساكن أي بوتي بلا ساحر. بأخو عنده جدول من إسلاحات كوفين بأخو أي الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا. كاهين كاهن خلق شيء مالكهم زراعة ثم لا أوانا قريبا، زنم كي مالكهم زراعة أو أوانا أو, دل أو خرافتنا، هركل سيبت شبلاء فصدقه بما يقول، بوربق صهيبك ولا تواودل بي فقد كفر بما أنزل على محمد، أو كافر بوا. بو قرآنك ذابز يوصل محمد صلى الله عليه وسلم أم حديث الإمام حاكم الإمام بهيجيرنا تصدق صغيب جميل الراسكات صغي تواه إمامنا ما بو قرآنك وها خواذ ذابز موسى بيع مال خواذ في القرآن فلم الساعة يدرسون كذابا تولي راسكات راسكات تكذب القرآن تية بدروسانين القرآن تية مسلمان يزورون شان دور البيت أما علماء فالمون أذا كسف أهل علم البيت زانابيت برب ولاي ساحري بويه نصيحته دعوي ابدات اما يك ياخذ كصك مشغوب بالنازن ساحر ينساحرني شيء تينا حلقي بروي بو يبرد كيزن انفياوتشيه دو يا بروي برو بك. بكي أبروي بريد لو ياكر سوى بكاي بو درستا اما بو برسير بدن بيت يا اما عرف يدوم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 ألا أما بزلي ساحر بتشي ولاي، ويان يجذب النساء والشيوخ كافر بيت. طاجم ومنه الصرف والعطف. جورة تلك جورة كان السحر صرف كردنها، كبري صرف عند رخس نواه عطف وشيوس تي. السحر عطف كسر ولا من دخوازي فلان كسر قلبه نعم دنيا. دخوازي منشتي كم زنم نيك بزور يعني بزور يبقى تويناب لي غريله شرعني وتويناب اخوها وزن هب بكم بي او عاقبين شربه او العطف او عطفه لازم يعرف يودت التوله فاشما فمن فعله هركسي بي كانزمه د سحر او رضي به يعني في بي راضي في راضي دوري شيء يعني دنك ناتي ري ولا يعني, يعني خلقه ما هي القاعدة التي تقولها الرضا بالكفر كفر راضيبون بكفر كافرية بدل بكفر كالكفر بدل بكفر راضيبه خوش كافر بي راضيبه بسحر بكافر بي دعوكم الأخوة قرومي هربان لبرخاتنا كان من صفات برزقنا كان من خوش خدا يعافو ممكي إصلاحي حال ممكي زيادة اللي نشار زامنكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين